بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فصاوا الذي خلق فصاوا والذي قدم فهدى والذي اخرج المراعا فجعل والذي أخرج الموان فجعلكم قوتًا أن أحواء سنقونيكم فلن تنسى إلا ما شاء الله إنه زهرا وما يخفى ونيسركن اليسر الله فذكر ان نفعت الذكرى سيدذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد وَمَنْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى الصح في الأول صح